أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم, ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أَنَّ الله يعلم مَا يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وقفوا فويلوا لهم مما كتبت أيديهم وويلوا لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بَل مَن كَسَبَ سَيّئَةَ وَأَحابَتْ بهِهِ خَط آتُهُ فَأُولائِكَ أَصْحَابُ النَّارِهُم فيِيهَا قَالدون وََّذِنَ آمن وَعملِلُ الصَّالِحَاتِ أُولائِكَ أَصْحَابُ الجَنَّةِهُمْ فيِيهَا خَالدُون وَإِذا خَذْنَا مِ ثَاقَبنِي إِسْر إِلَ لا تَعبُدونَ إلَّى اللهَّ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 أَفَكُل مَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِم لَا تَهُ أَْفُسُكُم استْتَكْبَرْتُمْ فَفرَيقًا كَذَّبَتُمْ وَفرَريقًا تَقَتُلُون وَقالوا قُلُوبُنَا غُلْف بلَلَّ عَنَهُم اللَّ بِكُفررِهِمْ فَقَليِيلَ مَا يُمِنُون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 دَغَيْنَ أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ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 ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين، ولتجدنهم أحرص الناس على حياه، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون، وَمَن كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا الفاسقون أَكُ ماَا آهَد أَهْدًا النَّبَذَهُ فرَيقُ مِنهُ بلكسَرهُم لا يُمِنون وَلَما ج أَهُم رَرسول منِن عِندِ اللهه مُصدَدّق لم معهُم نَبَذَ فرَيقُم منَِ الذي نَأوتُ الْ الكِتابَ كِتابَ الله وَراءظُهورِهِم كَأََّهُم لا يعلمون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 فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من حد لا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولونهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب نليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يَخْتَصُّ برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نسخ منا يتينا ونؤسهانات بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير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 بَل مَ نَنسْلَمَ وَجَهَهُدِللهَّهِ وَهُوَ مُحْسِنون فَلَهُ أَجرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم وَلهُمْ يَحْزَنُون وَقالَاة اليَهُود لَْسَةٍ النَّصارَ علىى شَيء وَقالَالَةٍ النصار لَْسَة اليَهُود على شَيء وَهُمْ يَطْلُون الْ الكِتاب كَذَلِكَ قَا الذيينَ لا يَعلمونَ مِثْلَ قَِهِم فاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَمَنْ ظَلَمَ مِنْهُمْ مَنْعَمَ سَاجِدًا لِلَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ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 وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا لآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَنفَعُ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إني جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ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 ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رَسُولًا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، إنك أنت العزيز الحكيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال لَهُ ربه أسلم،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 أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَأَسْبَاطَهُمْ كَانُوا هُدَنًا وَنَصَارًا قُلْ أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ يَظْلِمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم